قال الذين استكبروا للذين استضعفون وَأَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اتَّامُرُونَ نَنكْفُرَ بِاللَّهِ, أن نكفر بالله ونجعل له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 بالتي تقربكم بالتي تقربكم عند نازل فاء من آمن إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء ضيع في بما عمرو وهم في الغرفات آمنون والذين سعوا والذين يسعون فيه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 أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. <سؤال>